بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق للإنسان فيك كبد أيحسب أن يتحق يقول أهلكت ما لن نبدا أيسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا مقربا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر No,